أعوذ بالله من الششح والإسم الله الرحمن الرحيم الألعاب المميم غلبك كروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولكم سيغلبون غلبك في أدنى الأرض وهم من Siedemu zarobie, jaką mamy, zaczniemy od zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, zamachu, لفظ الله وعدها ولكن أكبر الناس لا يعلمون يعلمون من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجنم مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينهوا كيف كان آقبة الذين من قبلهم كانوا أششت منهم قوة وأثار الأرض وامرها أكثر مما معه وأثار الأرض أكثر اَتُومَرُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كذبوا بآيات الله وكانوا فيها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يوفيه ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة المجرمون من كفارهم الكافرين ويوم تقام الساعة, الساعه يوم, يوم الذين يتفرقون فامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فهم في, في الذين كفروا وكلبوا وكلبوا لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَاءُ, وعشياء وَحِينَ تُطْبِعُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الحي ويحل الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن Siedzieliśmy się w tej sali, jakim jesteśmy w tej sali. Idziemy do przodu, jakim jesteśmy w Siedemu zarządzaniu, jakim jesteśmy w stanie wyjść z kimś, co jesteśmy w stanie wyjść z kimś, co jesteśmy w stanie wyjść وَأَخْتِلَافُ الْأَلْفِينَ تِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ <تصفيق> لآياتِ الْعَامِلِ وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِتِخَائُكُمْ وَبِتِخَائُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ <تصفيق> لآياتِ من السماء ومن آياته يريكم الفرق خوفه وينزل من السماء. فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء أمره أمره ومن, ومن آياته أن, أن تقوم, تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم ولهم في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى, وله المثل الأعلى, وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلنا من آفسكم هل لكم من مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهُمْ دِيَارِيَ بَغِيَرِي فَمَن يَهْتَدِ مِن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فطرم الناس عليها لا تبديل الخلق الله, الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إليه تدين الله وتقوموا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من النَّالين فرّوا دينهم وكانوا شيعا كل حزبا بما لديهم فرعون وَإِذَا, وإذا مَسَّنَا مس النَّاسُ ضُرًّا تَعَرَّفْتَهُم مُّنذِرِينَ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق, إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكبروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم, فهو يتكلم بما يتكلم كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الرزق يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرباح حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير من الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المسلحون وما آتيتم من ربا ليرض في أموال الناس فلا يرضون الله وما آتيتم من ربال يغوى في أموال الناس فلا يغوى وإنذر الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون الله الذي خلق ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شوفائكم من يفعل من ذلك من شيء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 المشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم القيم مرد له من الله يوم القيم من من كفر كفره ومن عمل صالحا الذين وعملوا من فضله إنه لا يحب حب الكافرين ومن آلاته أي أن يرسل الراحة مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري للك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولا Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie بِالْبَيِّنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ عَلَيْنَا إنا نصل المؤمنين الله الذي يرسل ليا حقة في رسله في السماء في السماء كي ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ به من يشاء من عباده إِذَا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبرزين إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي حاما فرأوه مصطرا لظلوا, لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع ولا تسمع الصم إذا ولومت بريل وما أنت به إن تسمعوا إن من المؤمنين آياتنا فهو المسلم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ثم جعل من بعد ثم, جعل ثم جعل من بعد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 ويوم تقوم السَّاعَةُ يقسم المجرمون مَا لَبِثُوا غير ساعة كذلك كانوا يغفكون وقال الذين لعوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم ولكنكم إنكم لا تعلمون فيوم في إذ لا ينفع الذين ظلموا مأذرتهم ولا هم ولقد برضنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين الذين كفروا إنهم إلا إن مبطلون كذلك يغضب الله لقلوب الذين لا يعلمون فصدر إن وعد الله حق ولا, ولا يستخفنك يستخف الذين لا يقرون